سيدا يا غايت رغبتا اسالك بك وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي الائمه الهاديه عليهم السلام ان تصلي على محمد وآل محمد واسالك يا الله الا تشوه خلقي بالنار وان تفعل بي ما انت اهلا لا تفعل بي ما انا اهله وصلى الله على محمد وآله الطا